وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعمن الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم إلا إرتبالهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يا الله ما أعظم جودك وكرامتك للشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي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 انكى يا رحمان واسرحمت في طلبي طلبت رضامك يا رحمان واسرحمت في طلبي قصدتك يا حما روحي ويا ضو من الكرب قصدتك يا حما روحي ويا ضو من الكرب ويا حثني من a napok és a napok táncolj لما هذه المادة من انتدى أحلى حياة.